ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف الرحيم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 هذا ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا زاء ما يزرون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 الذين فيها فلا بأس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا ذازل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 في السماوات والأرض وله الدين واصبا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضروف إليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَعْلَمُوا الْعَذَابَ الْمَقْعُودَ وَالْعَذَابَ الْمَقْعُودَ وَالْعَذَابَ الْمَقْعُودَ وَالْعَذَابَ الْمَقْعُودَ وَالْعَذَابَ الْمَقْعُودَ وَالْعَذَابَ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 تَالَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبِينَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ما أنفى حيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن فَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعْبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِنْ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْفِؤٍ وَدَمِ الْلَّبَنَنْ خَالِصًا لَبَنَنْ خَالِصًا سَائِغَ الْشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا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 فَمَالَذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِرِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمْ أَفْوُسِكُمْ أَزْوَاجَهُ وَجَعَلَ لَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ من أزواجكم بَنِينَ وَحَفْدَهُ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 فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو يوفق منه سراً وجهراً هل يستون؟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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَمَتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدَى تَرَعَ لَكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرُوَّيَ الْطَّيْرُ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَايِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ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 كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوما نبعث من كل أمة شهيدا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 الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم إذن السلم وضل عنهم ما كانوا يفتحون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 إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق من الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو وهو مؤمن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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق لي وثبت الذين آمنوا لي وثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجبي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهدي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 ولا تقولوا لما تصفوا السرّتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام اللي تفترؤ على الله الكذب إن الذين افترؤن على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم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 وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ وَحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ